جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين يقول السائل كيف يوفق المسلم بين العفو عن الناس ليكون من المحسنين والمحافظة على حقه إذا ظلم التوفيق بين الأمرين ممكن يعفو ويتسامح ويلاقي الناس بالعفو والمسامحة وإذا كان المعتدي لم يزده العفو إلا عدوانا وظلما وراء من مصلحته ومصلحة الذي يظلمه أن, أن يعاقب فالعقوبه هنا يضطر إليها لكن الأصل هو العفو والمسامحة وكظم الغيظ لكن إذا وجد أن من يعفو عنه ويزيد في العفو عنه لا يزيدها العفو إلا أذى وضررا وعدوانا فاراد أن يكفه عن الظلم حتى لا يزداد الاثم في حقه ولا يزداد ايضا الاذى لشخصه هو فله ذلك نعم